وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا وَلَا يملكون وَلَا يملكون موتا ولا حياة وَلَا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا رآه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاء ظلموا وزوروا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي لا عليه بكرة وأصيلا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 كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. O, zr, kif zrabo, lka lämthal, f zllu, f zllu, f la ysttigun Jannaatin tajiri minn tahtihaa al-anharu wa yajajal laka kusuraa Bel kazzabuuu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 لهم فيها مَا maa, خالدين كان على رَبِّكَ وعدا maa, ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم maa, Fyقول, أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن اتخذ من دونك من أولياء ولكن ولكن ما تعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبواكم بما تقولون. فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا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 مَا كَانُوا وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا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 إنهم إلا, إن إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثُمَّ Geral Nassam, Saralayhi Dalila, Summa, Prabhupnahu, Ilai, Nahuprabhupnahu, Baija, Siro, Uhu, Basa, Subata,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 Linuhia به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفورا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 قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 استقروا ومقاموا والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون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 إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وَإِذَا مروا باللغو مروا كراما